إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع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 ثُمَّ رَدَدَنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدَنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وجعلناكم أَكْثَرَ نَفِيلًا إِنَ أَحْسَنْتُمُ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنَ سَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَتُمْ الوعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيلا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا ليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا Wajalna, leila, wana, ha, ha, ha, ha, مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان نلزمناه طائره في عنقه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 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية نمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكمهلكنا من القرون من بعد وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ أُولَٰئِكَ لِمَنْ أَرَدْنَا ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مدحورا ومن راد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وَهَاؤُلَاءٌ مِنْ عَطُوٍّ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطُوٌّ رَبِّكَ مَحْذُوراً أَنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَا أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إله ناخر فتقعد مذموما مخذولا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا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 ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذرين كانوا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 إِنَّ ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إِنَّهُ كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إِمْلَاقٍ نحن نرزقهم وإياكمون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 ولا تجعل مع الله الهانا خرافة القاف في جهنم ملوم من مدحورا ففاصفيكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثا انكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لبتغ ولا ذي العرش سبيلا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 فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون مته قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتموا إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أَعْلَمُ بكم إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمُ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضُ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 كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا ان نرسل بلايات الا ان كذب بها الاولون واتينا ثمودا ناقه مبصره فظلموا بها وما نرسل بلا آيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يزيدهم إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ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 وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطون وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما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 نخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أما منتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا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 ومن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كَانَ فِي هذه أَعْمَى فَهُوَ فِي لَآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهَ وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن شَيْئًا شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ من قَدْ أَرْسَلْنَا قبلك من رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الليل وَقُرْآنَ الفجر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 على الإنسان أعرض ونأ بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا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 أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر لنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسف نوتاتي بالله والملائكة قبيلا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 إذ جاء أهم الهدا إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول قل لو كان في رضى لا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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لهم أَجَلًا رَّبًّا ريب فيه ۚ الظالمون أَوْرَثَكَ رَبُّكَ قل نَفْسَكَ لِرِضَاهُ وَمَن فِيهِ تَمْلِكُونَ إن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءت فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات ولأرض بصور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 قُلَ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلَذْقَانِ سُجَّدًا يَخِرُّونَ لِلَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبَحَانَ رَبِّنَا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 نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا